فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا السَّنَا وَأَهْلًا ضُرْ وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَا وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَتٍ فَأَنْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا انك لأن وهذا أخي اللَّهُ من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا قال لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَوُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُسُفَ فَلَوْلاَ أَنْ تُفَنِّدُ قَالُوا تَالَ اللَّهِ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ